بسم الله الرحمن الرحيم الشريط السابع من كتاب التسهيل لابن جزي الكلبي رحمه الله تعالى توقّل <تصفيق> ترك الأسباب أم لا فالجواب أن الأسباب على ثلاثة أقسام أحدها سبب معلوم قطعا كقد جراه الله تعالى فهذا لا يجوز تركه كالأكل لدفع الجوع واللباس لدفع البرد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 وهو الاستسلام لأمر الله تعالى بالكلية فإن المتوكل له مراد واختيار وهو يطلب مراده باعتماده على ربه وأما المفوض فليس له مراد ولا اختيار بل أسند المراد والاختيار إلى الله تعالى فهو أكمل أدبا مع الله تعالى وما كان لنبي ان يغل هو من الغلول، وهو أخذ الشيء خفية من المغالم وغيرها وقرئ بفتح الياء وضم الغين ومعناه تبرئة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغلول وسببها أنه فقدت من المغانم قطيفة الحمراء فقال بعض المنافقين لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها وقرئ بضم الياء وفتح الغين أي ليس لاحد ان يغل نبيا أي يخونه في المغانم وخص النبي بالذكر وإن كان ذلك محظورا من الأمر لشنعة الحال مع النبي لان المعاصي تعظم بحضرته وقيل معنا هذه القراءة أن يوجد غالا كما تقول أحمدت الرجل إذا أصبته محمودا فعلى هذا القول يرجع معنى هذه القراءة إلى معنى فتحية ومن يغل يأتي بما غل وعيد لمن غل بأن يسوق يوم القيامة على رقبته الشيء الذي غل وقد جاء ذلك مفسرا في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير لا ألفين أحدكم على رقبته فرس لا ألفين أحدكم على رقبته رقاع لا ألفين أحدكم على رقبته الصامت لا ألفين أحدكم على رقبته إنسان فيقول يا رسول الله أغفني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك أفمن اتبع الآية فقيل إن الذي اتبع رضوان الله من لم يغلل والذي باء بالسخط من غل وقيل الذي اتبع الرضوان من استشهد بأحد والذي باء بالسخط المنافقون الذين رجعوا عن الغزو هم درجات ذو درجات والمعنى تفاوت بين منازل أهل الرضوان وأهل السخط أو التفاوت بين درجات أهل الرضوان فإن بعضهم فوق بعض فكذلك درجات أهل السخط لقد من الله الآية إخبار بفضل الله على المؤمنين ببعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنفسهم معناه في الجنس واللسان فكونه من جنسهم يوجب الانس به وقلة الاستحاش منه وكونه بلسانهم يوجب حسن الفهم عنه ولكونه منهم يعرفون حسبه وصدقه وأمانته صلى الله عليه وآله وسلم ويكون هو صلى الله عليه وآله وسلم أشفق عليهم وأرحم بهم من الأجنبيين أولما أصابتكم مصيبة الآية عتاب للمسلمين على كلامهم في من أصيب منهم يوم أحد ودخلت ألف التوبيخ على واو العطف والجملة معطوفة على ما تقدم من قصة أحد أو على محذوف قد أصبتم مثليها قتل يوم احد من المسلمين سبعون وكان قد قتل من المشركين يوم بدر سبعون وأسر سبعون قل هو من عند أنفسكم قيل معناه أنهم عوقبوا بالهزيمة لمخالفتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أراد أن يقيم بالمدينة ولا يخرج إلى المشركين فابوا إلا الخروج وقيل بل ذلك إشارة إلى عصيان الرومات حسب ما تقدم يوم التقى الجمعان أي جمع المسلمين والمشركين يوم أحد وقيل لهم تعالوا الآية كان رأي عبد الله بن أبي بن سلول ألا يخرج المسلمون إلى المشركين فلما طلب الخروج قوم من المسلمين فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غضب عبد الله وقال أطاعهم وعصانا، فرجع ورجع معه 350 رجلا فمشى في أثرهم عبد الله بن عمر بن حزام الأنصاري وقال لهم ارجعوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا فقال له عبد الله بن أبي ما أرى أن يكون قتال لو علمنا أنه يكون قتال لكنا معكم أو ادفعوا أي كثروا السواد وإن لم تقاتلوا الذين قالوا بدل من الذين نافقوا أو لإخوانهم في النسب لأنهم كانوا من الأوس والخزرج قل فادرأوا أي ادفعوا المعنى رد عليهم بل أحياء اعلام بأن حال الشهداء حال الأحياء من التمتع لأرزاق الجنة بخلاف سائر الأموات من المؤمنين فإنهم لا يتمتعون بالأرزاق حتى يدخلوا الجنة يوم القيامة يستبشرون كرر ليذكر ما تعلق به من النعمة والفضل الذين استجابوا صفة للمؤمنين أو مبتدا وخبره للذين احسنوا الآية ونزلت في الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباع المشركين بعد غزوة احد فبلغ بهم إلى حمراء الأسد وهي على ثمانية أميال من المدينة وأقام بها ثلاثة أيام وكانوا قد أصابتهم جراحات وشدائد فتجلدوا وخرجوا فمتحهم الله بذلك الذين قال لهم الناس الآية لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حمراء الأسد بعد أحد بلغ ذلك أبا سفيان فمر عليه ركب من عبد القيس يريدون المدينة بالميرة فجعل لهم حمل بعير من زبيب على ان يثبطوا المسلمين عن اتباع المشركين فخوفوهم بهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فخرجوا فالناس الأول ركب عبد القيس والناس الثاني مشركوا قريش وقيل نادى أبو سفيان يوم أحد موعدنا ببذر في القابل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله فلما كان العام القابل خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بدر للميعاد فأرسل أبو سفيان نعيم بن مسعود الأشجعي ليثبت المسلمين فعلى هذا الناس الأول نعيم وإنما قيل له الناس وهو واحد لأنه من جنس الناس كقولك ركبت الخيل إذا ركبت فرسا فزادهم الفاعل ضمير المفعول وهو إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص فمعناه هنا قوة يقينهم وثقتهم بالله حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة يدفع بها ما يخاف ويكره وهي التي قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار ومعنى حسبنا الله كافينا وحده فلا نخاف غيره ومعنى ونعم الوكيل ثناء على الله وأنه خير من يتوكل العبد عليه ويلجأ إليه فانقلبوا أي رجعوا بنعمة السلامة وفضل الأجر واتبعوا رضوان الله بخروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلكم الشيطان المراد به هنا أبو سفيان أو نعيم الذي أرسله أبو سفيان أو إبليس وذلك مبتدا والشيطان خبره وما بعده مستأنف أو الشيطان نعت وما بعده خبر يخوف أولياءه أي يخوفكم أيها المؤمنون أولياءه وهم الكفار فالمفعول الأول محذوف ويدل عليه قوله فلا تخافوهم وقرأ ابن مسعود وابن عباس يخوفكم أولياءه وقيل المعنى يخوف المنافقين وهم أولياؤه من كفار قريش فالمفعول الثاني على هذا محذوف ولا يحزنك تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقرئ بفتح الياء وضم الزاي حيث وقع مضارعا من حزن الثاني وهو أشهر من اللغة من أحزن الذين يسارعون في الكفر أي يبادرون إلى أقواله وأفعاله وهم المنافقون والكفار إن الذين اشتروا الآية هم المذكورون قبل أو على العموم في جميع الكفار أنما نملي لهم خير أي نمهلهم أن مفعول يحسبنا وما اسم أن فحقها أن تكتب منفصلة وخير خبر إنما نملي لهم ما هنا كافة والمعنى رد عليهم أي إن الإملاء لهم ليس خيرا لهم إنما هو استدراج ليكتسبوا الاسم ما كان الله ليذر المؤمنين الآية خطاب للمؤمنين والمعنى ما كان الله ليدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين ولكنه ميز هؤلاء من هؤلاء بما ظهر في غزوة أحد من الأقوال والأفعال التي تدل على الإيمان أو على النفاق. وما كان الله ليطلعكم على الغيب أي ما كان الله ليطلعكم على ما في القلوب من الإيمان والنفاق أو ما كان الله ليطلعكم على أنكم تغلبون أو تغلبون ولكن الله يجتبي أي يختار من رسله من يشاء فيطلعهم على ما شاء من غيبه الذين يبخلون يمنعون الزكاة وغيرها هو خيرا هو فضل وخيرا مفعول ثاني والأول محذوف تقديره لا يحسبن البخل خيرا لهم سيطوقون اي يلزمون إثم ما بخلوا به وقيل يجعل ما بخلوا به حية يطوقها في عنقه يوم القيامة لقد سمع الله الآية لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قال بعض اليهود وهو فينحاص أو حيي بن أخطر أو غيرهما إنما يستقرض الفقير من الغني فالله فقير ونحن أغنياء فنزلت هذه الآية وكان ذلك القول منهم اعتراضا على القرآن أو جبه قلة فهمهم أو تحريفهم للمعاني فإن كانوا قالوه باعتقاد فهو كفر وإن قالوه بغير اعتقاد فهو استخفاف وعناد سنكتب ما قالوا أي تكتبه الملائكة في الصحف وقتلهم الأنبياء أي قتل آبائهم للأنبياء وأسند إليهم لأنهم راضون به ومتبعون لمن فعله من آبائهم الذين قالوا صفة للذين وليس صفة للعبيد حتى تأتينا بقربان كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا قبول الله لصدقه أو غيرها جعلوه في مكان فتنزل نار من السماء فتحرق وإن لم تنزل فليس بمقبول فزعموا أن الله جعل لهم ذلك علامة على صدق الرسل قل قد جاءكم رسل الآية رد عليهم بأن الرسل قد جاءتهم بمعجزات توجب الإيمان بهم وجاءوهم ايضا بالقربان الذي تأكله النار ومع ذلك كذبوهم وقتلوهم فذلك يدل على أن كفرهم عناد فإنهم كذبوا في قولهم إن الله عهد إلينا فإن كذبوك فقد كذب الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتاسي بغيره فمن زحزح أي نحشي وأبعد لا لتبلون الآية خطاب للمسلمين والبلاء في الأنفس بالموت والأمراض وفي الأموال بالمصائب والإنفاق ولتسمعن الآية سببها قول اليهود إن الله فقير وسبهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللمسلمين لتبيننه للناس ولا تكتمونه قال ابن عباس هي لليهود أخذ عليهم العهد في أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكتموه وهي عامة في كل من علمه الله علما الذين يفرحون بما أتوا الآية قال ابن عباس نزلت في أهل الكتاب سألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا إليه بذلك وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه وقال أبو سعيد الخدري نزلت في المنافقين كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الغزو وتخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله واذا قدم النبي صلى الله عليه واله وسلم اعتذروا اليه واحبوا ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بالتاء وفتح الباء خطاب للنبي صلى الله عليه واله وسلم وبالياء وضم الباء اسند الفعل للذين يفرحون اي لا يحسبون انفسهم بمفازه من العذاب ومن قرأ تحسبن بالتائف فهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والذين يفرحون مفعول به وبمفازة المفعول الثاني وكرر فلا تحسبنهم للتأكيد ومن قرأ لا يحسبن بالياء من أسفل فإنه حذف المفعولين لدلالة مفعولي لا تحسبنهم عليهما واختلاف الليل والنهار ذكر في البقرة قياما وقعودا وعلى جنوبهم أي يذكرون الله على كل حال فكأن هذه الهيئات حصر لحال بني آدم وقيل إن ذلك في الصلاة يصلون قياما فإن لم يستطيعوا صلوا قعودا فإن لم يستطيعوا صلوا على جنوبهم ربنا أي يقولون ربنا ما خلقت هذا لغير فائدة بل خلقته وخلقت البشر لينظروا فيه فيعرفونك سمعنا مناديا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما وعدتنا على رسلك أي على ألسنة رسلك من ذكر وأنثى من لبيان الجنس وقيل زائدة لتقدم النفي بعضكم من بعض النساء والرجال سواء في الأجور والخيرات وأخرج من ديارهم هم المهاجرون آذاهم المشركون بمكة حتى خرجوا منها ثوابا منصوب على المفطرية لا يغرنك الآية تسليه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أي لا تظنوا أن حال الكفار في الدنيا دائمة فتهتموا لذلك وأنزل لا يغرنك منزلة لا يحزنك متاع قليل أي تقلبهم في الدنيا قليل بالنظر إلى ما فاتهم في الآخرة نزلا منصوب على الحال من جنات أو على المصطرية للأبرار جمع بار وبر ومعناه العاملون بالبر وهي غاية التقوى والعمل الصالح قال بعضهم الأبرار هم الذين لا يؤذون أحدا وإن من أهل الكتاب الآية قيل نزلت في النجاشي ملك الحبشة فإنه كان نصرانيا فأسلم وقيل في عبد الله بن سلام وغيره ممن أسلم من اليهود لا يشترون مدح لهم وفيه تعريض لذم غيرهم ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا وصابروا أي صابروا عدوكم في القتال ورابطوا أقيموا في الثغور مرابطين خيلكم مستعدين للجهاد وقيل هو مرابطة العبد فيما بينه وبين الله أي معاهدته على فعل الطاعة وترك المعصية والأول أظهر قال صلى الله عليه وآله وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه وأما قوله في انتظار الصلاة فذلكم الرباط فهو تشبيه بالرباط في سبيل الله لعظم أجره والمرابط عند الفقهاء هو الذي يسكن الثغور فيرابط فيها وهي غير موطنه فأما سكانها دائما بأهلهم ومعايشهم فليسوا مرابطين ولكنهم حما حكاه ابن عطية سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم خطاب على العموم وقد تكلمنا على التقوى في أول البقرة من نفس واحدة هو آدم عليه السلام زوجها هي حواء خلقت من ضلع آدم وبث نشر تساءلون ان يقول بعضكم لبعض اسالك بالله أن تفعل كذا والأرحام بالنصب عطفا على اسم الله أي اتقوا الأرحام فلا تقطعوها أو على موضع الجار والمجرور وهو به لأن موضعه نصب وقرئ بالخصب عطف على الضمير في به وهو ضعيف عند البصريين لأن الضمير المخفوض لا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض إن الله كان عليكم رقيبا إذا تحقق العبد بهذه الآية وامثالها استفاد مقام المراقبة وهو مقام شريف أصله علم وحال ثم يثمر حالين أما العلم فهو معرفة العبد لأن الله مطلع عليه ناظر إليه يرى جميع أعماله ويسمع جميع أقواله ويعلم كل ما يخطر على باله وأما الحال فهي ملازمة هذا العلم للقلب بحيث يغلب عليه ولا يغفل عنه ولا يقف العلم دون هذه الحال فإذا حصل العلم والحال كانت ثمرتها عند أصحاب اليمين الحياء من الله وهو يوجب بالضرورة ترك المعاصي والجد في الطاعات وكانت ثمرتها عند المقربين الشهادة التي توجب التعظيم والإجلال لذي الجلال وإلى هاتين الثمرتين أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فقوله أن تعبد الله كأنك تراه إشارة إلى الثمرة الثانية وهي المشاهدة الموجبة للتعظيم كما يشاهد ملكا عظيما فإنه يعظمه اذ ذاك بالضروره وقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك إشارة إلى الثمرة الأولى ومعناه إن لم تكن من أهل المشاهدة وهي مقام المقربين فاعلم أنه يراك فكن من أهل الحياء الذي هو مقام أصحاب اليمين فلما فسر الإحسان أول مرة بالمقام الأعلى رأى أن كثيرا من الناس قد يعجزون عنه فنزل عنه إلى المقام الآخر واعلم أن المراقبة لا تستقيم حتى تتقدم قبلها المشارطة والمرابطة وتتأخر عنها المحاسبة والمعاقبة فأما المشارطة فيشتراط العبد على نفسه بالتزام الطاعة وترك المعاصي وأما المرابطة فهي معاهده العبد لربه على ذلك ثم بعد المشارطه والمرابطة أول الأمر تكون المراقبة إلى آخره وبعد ذلك يحاسب العبد نفسه على ما اشترطه وعاهد عليه فإن وجد نفسه قد أوفى بما عهد عليه الله حمد الله وإن وجد نفسه قد حل عقد المشارطه ونقض عهد المرابطة عاقب نفسه عقابا بزجرها عن العودة إلى مثل ذلك ثم عاد إلى المشارطة والمرابطة وحافظ على المراقبة ثم اختبر بالمحاسبة فهكذا يكون حتى يلقى الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم خطاب للأوصياء وقيل للعرب الذين لا يورثون الصغير مع الكبير أمروا ان يورثوهم وعلى القول بأن الخطاب للأوصياء فالمراد أن يؤتوا اليتامى من أموالهم ما يأكلون ويلبسون في حال صغرهم فيكون اليتيم على هذا حقيقة وقيل المراد دفع أموالهم إليهم إذا بلغوا, إذا بلغوا فيكون اليتيم على هذا مجازاً لأن اليتيم قد كبر ولا تتبدل الخبيث بالطيب كان بعضهم يبدل الشاة السمينة من مال اليتيم بالمهزولة من ماله والدرهم الطيب بالزائف فنهوا عن ذلك وقيل المعنى لا تاكلوا أموالهم وهو الخبيث وتدعوا مالكم وهو الطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم المعنى نهى أن يأكلوا أموال اليتامى مجموعة إلى أموالهم وقيل نهى عن خلط أموالهم بأموال اليتامى. ثم أباح ذلك بقوله وإن تخالطوهم فإخوانكم وإنما تعد الفعل بإلى لأنه تضمن معنى الجمع والضم وقيل بمعنى مع حوبا ذنبا وإن خبتم أن لا في اليتامى فانكحوا الآية قالت عائشة نزلت في أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال أوليائهم فيريدون أن يتزوجوهن ويرخسوهن في الصداق مكان ولايتهم عليهم فقيل لهم أقصطوا في مهورهم فمن خاف أن لا فليتزوج بما طاب له من الأجنبيات التي يوفيهن حقوقهن وقال المعباس إن العرب كانت تتحرج في أموال اليتامى ولا تتحرج في العدل بين النساء فنزلت الآية في ذلك أي كما تخافون ألا تقسطوا في اليتامى كذلك خاف النساء وقيل إن الرجل منهم كان يتزوج العشرة أو أكثر فإذا ضاق ماله أخذ من مال اليتيم فقيل لهم امسفتم ألا تقسطوا في اليتامى في النساء على ما طاب اي ما حل وإنما قال ما ولم يقل من لأنه أراد الجنس وقال الزمخشري لأن الإناث من العقلاء يجري مجرى غير العقلاء ومنه قوله وما ملكت أيمانكم مثنى وثلاث ورباع لا ينصرف للعدل والوصف وهي حال من ما طاب وقال ابن عطية بدل وهي عدوله عن أعداد مكررة ومعنى التكرار فيها أن الخطاب لجماعة فيجوز لكل واحد منهم أن ينكح ما أراز من تلك الأعداد فتكررت الأعداد بتكرار الناس والمعنى انكح اثنين او ثلاثا او اربعا وفي ذلك منع لما كان في الجاهلية من تزوج ما زاد على الاربع وقال قوم لا, لا يعبأ بقولهم انه يجوز الجمع بين تسع لان مثنى وثلاث ورباع يجمع فيه تسعة وهذا خطأ لان المراد التخير بين تلك الاعداد للجمع ولو اراد الجمع لقال تسع ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول منه وأقل بيانا، وايضا قد انعقد الإجماع على تحريم ما زاد على الرابعه فواحدة أي إن شفتم أن ألا بين الاثنين أو الثلاث أو الاربع فاقتصروا على واحدة أو على ما ملكت أيمانكم من قليل أو كثير رغبة في العدول وانتصاب واحدة بفعل مضمر تقديره فانتحوا واحدة ذلك أدنا ألا تعولوا الإشارة إلى الاقتصار على الواحدة والمعنى أن ذلك أقرب إلى ألا تعولوا ومعنى تعولوا تميل، وقيل يكسر عيالكم وآتوا النساء صدقاتهم خطاب للأزواج وقيل للأولياء لأن بعضهم كان يأكل صداق وليته وقيل نهي عن الشغار نحلة أي عطية منكم لهن أو عطية من الله وقيل معنى نحلة أي شرعة وديانة وانتصابه على المصدر من معنى آتوهن أو على الحال من ضمير المخاطبين فإن طبنا لكم الآية إباحة للأزواج والأولياء على ما تقدم من الخلاف أي يأخذوا ما دفعه النساء من صدقاتهن عن طيب أنفسهن والضمير في منه يعود على الصداق أو على الإيتاء هنيئا مريئا عبارة عن التحليل ومبالغة في الإباحة وهما صفتان من قولك هن الطعام ومرء إذا كان سائغا لا تنغيص فيه وهما وصف للمصدر أي أكلا هنيئا أو حال من ضمير الفاعل وقيل يوقف على فقلوه ويبدأ هنيئا مريئا على الدعاء ولا تؤت السفهاء قيل هم أولاد الرجل وامرأته أي لا تؤتوهم أموالكم للتبذير وقيل السفهاء المحجورون وأموالكم أموال المحجورين وأضافها إلى المخاطبين لأنهم ناظرون عليها وتحت أيديهم قياس قيما جمع قيمة وقيل بمعنى قياما بألف أي تقوموا بها معايشكم وارزقوهم فيها واكسوهم قيل إنها في من تلزم الرجل نفقته من زوجته وأولاده وقيل في المحجورين يرزقون ويكسون من أموالهم وقولوا لهم قولا معروفا أي لهم بخير أوعدوهم وعدا جميلة أي إن شئتم دفعنا لكم أموالكم وابتلوا اليتامى أي اختبروا رشدهم بلغ النكاح بلغوا مبلغ الرجال فإن آنستم منهم رشده الرشد هو المعرفة بمصالحه وتدبير ماله وإن لم يكن من أهل الدين واشترط قوم الدين واعتبر مالك البلوغ والرشد وحينئذ يدفع المال واعتبر أبو حنيفة البلوغ وحده ما لم يظهر سفه وقوله مخالف للقرآن وبدارا ان يكبروا ومعناه مبادرة لكبرهم أي أن الوصية يستغنم أكل مال اليتيم قبل أن يكبر وموضع ان يكبروا نصب على المفعولية ببدارا او على المفعول من اجله تقديره مخافة ان يكبروا فليستعفف أمر الوصي الغني أي يستعفف عن مال اليتيم ولا يأكل منه شيئا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال عمر بن الخطاب المعنى أن يستسلف الوصي الفقير من مال اليتيم فإذا أيسر رده وقيل المراد أن يكون له أجرة بقدر عمله وخدمته ومعنى بالمعروف من غير إسراف وقيل نسختها إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما فأشهد عليهم أمر بالتحرز والحرز فهو ندب وقيل فرض للرجال نصيب الآية سببها أن بعض العرب كانوا لا يورثون النساء فنزلت الآية ليرث الرجال والنساء نصيبا مفروضا منصوب انتصاب المصدر المؤكد لقوله فريضة من الله وقال الزبخشري منصوب على التخصيص أعني بمعنى نصيبا وإذا حضر القسمة الآية خطاب للوارثين امروا أن يتصدقوا من الميراث على قرابتهم وعلى اليتامى وعلى المساكين فقيل إن ذلك على الوجوب وقيل على الندب وهو الصحيح وقيل نسخ بآية المواريث وليخشى الذين الآية معناها الأمر لأولياء اليتامى أن يحسنوا إليهم في نظير أموالهم فيخاف الله على أيتامهم كخوفهم على ذريتهم لو تركوهم ويقد ويقدروا ذلك في أنفسهم حتى لا يفعلوا خلاف الشفقة والرحمة وقيل الذين يجلسون إلى المريض فيامروه أن يتصدق بماله حتى يجحف بورثته فأمر أن يخشوا على الورثة كما يخشون, كما يخشون على أولادهم وحلف مفعول وليخشى وخافوا جواب له قولا سديدا على القول الاول ملاطفه الوصي لليتيم بالكلام الحسن وعلى القول الثاني ان يقول للموروث لا تسرف في وصيتك وارفق بورثتك إن الذين ياكلون اموال اليتام ظلما قيل نزلت في الذين لا يورثون الاناث وقيل في الاوصياء ولفظها عام في كل من اكل مال اليتيم بغير حق إنما يأكلون في بطونهم نارا أي أكلهم لمال اليتامى يؤول إلى دخولهم النار وقيل يأكلون النار في جهنم يوصيكم الله في أولادكم هذه الآية نزلت بسبب بنات سعد بن الربيع وقيل بسبب جابر بن عبد الله اذ عاده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه ورفعت ما كان في الجاهلية من توريث النساء والأطفال وقيل نسخت الوصية للوالدين والأقربين وإنما قال يوصيكم بلفظ الفعل الدائم ولم يقل أوصاكم تنبيها على ما مضى والشروع في حكم آخر وإنما قال يوصيكم بالاسم الظاهر ولم يقل يوصيكم لأنه أراد تعظيم الوصية فجاء بالاسم الذي هو أعظم الأسماء وإنما قال في أولادكم ولم يقل في أبنائكم لأن الابن يقع على الابن من الرضاعة وعلى ابن البنت وعلى الابن المتبنى وليس من الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين هذا بيان للوصية المذكورة فإن قيل هلا قال للأنثيين مثل حظ الذكر أو للأنثى نصف حظ الذكر فالجواب أنه بدأ بالذكر لفضله ولأن القصد ذكر حظه ولو قال للأنسين مثل حظ الذكر لكان فيه تفضيل للإناث فإن كنا نساء إنما أنثى ضمير الجماعة في كنا لأنه قصد الإناث وأصله أن يعود على الأولاد لأنه يشمل الذكور والإناث وقيل يعود على المتركات وأجاز الزمخشري أن تكون كان تام والضمير مبهم ونساء تفسير فوق اثنتين ظاهره أكثر من اثنتين ولذلك أجمع على أن للثلاث فما فوقهن الثلثان وأما البنتان فاختلف فيهما فقال ابن عباس لهما النصف كالبنت الواحدة وقال الجمهور الثلثان وتأولوا فوق اثنتين أن المراد اثنتان فما فوقهما وقال قوم إن فوق زائدة كقوله فاضربوا فوق الأعناق وهذا ضعيف وقال قوم إنما وجب لهم الثلثان بالنسبه لا بالقرآن وقيل بالقياس على الأختين وإن كانت واحدة بالرفع فاعل وبالنصب خبر وكان تام وقوله تعالى فلها النصف نص على أن للبنت النصف إذا انفردت ودليل على أن للابن جميع المال إذا انفرد لأن للذكر مثل حظ الأنثيين إن كان له ولد الولد يقع على الذكر والأنثى والواحد والاثنين والجماعة سواء كان للصلب أو ولد ابن وكلهم يرد الأبوين إلى السدس وورثه أبواه فلأمه الثلث لم يجعل الله للأم السلس إلا بشرطين أحدهما عدم الولد والآخر إحاطة الأبوين بالميراث، ولذلك دخلت الواو لعطف أحد الشطين على الآخر وسكت عن حظ الأب استغناء بمفهومه لأنه لا يبقى بعد الثلث إلا الثلثان ولا وارث إلا الأبوان فاقتضى ذلك أن الأب يأخذ بقية المال وهو الثلثان فإن كان له إخوة فلامه السدس أجمع العلماء على أن ثلاثة من الاخوه يردون الأمة إلى السدس واختلفوا في الاثنين فذهب الجمهور أنهما يردانها إلى السدس ومذهب ابن عباس أنهما لا يردانها إليه بل هما كالأخ الواحد وحجته أن لفظ الاخوه لا يقع على اثنين، لا يقع على الاثنين لأنه جمع لا تثني وأقل الجمع ثلاثة وقال غيره إن لفظ الجمع قد يقع على الاثنين كقوله وكنا لحكمهم شاهدين وتسوروا المحراب وأطاف النهار واحتج بقوله صلى الله عليه وآله وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة وقال مالك مضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا ومذهبه أن أقل الجمع اثنان فعلى هذا يحجب الأبوان من الثلث إلى السدس سواء كان شقيقتين أو لاب أو لأم أو مختلفين وسواء كان ذكرين او انثيين أو ذكر او انثى فإن كان معهما أب ورث بقية المال ولم يقل للإخوة شيء عند الجمهور فهم يحجبون الأم ولا يرثون وقال قوم يأخذون السدس الذي حجبوه عن الأم وإن لم يكن أب ورث من بعد وصية يوصي بها أو دين قوله من بعد يتعلق بالاستقرار المضمر في قوله فلهن ثلثا ما ترك أي استقر لهن الثلثان من بعد وصية ويمتنع أن يتعلق بترك وفاعل يوصي الميت وإنما قدمت الوصية على الدين والدين مقدم عليها في الشريعة اهتماما بها وتأكيدا للأمر بها ولألا يتهاون بها واخر الدين لان صاحبه يتقاضاه فلا يحتاج إلى تأكيد في الأمر بإخراجه وتخرج الوصية من الثلث ودين من رأس المال بعد الكفن وإنما ذكر الوصية ودين نكرتين ليدل على أنهما قد يكونان وقد لا يكونان فدل ذلك على وجوب الوصية أقرب لكم نفعا قيل بالإنفاق إذا احتيج إليه وقيل بالشفاعة في الآخرة ويحتمل أن يريد نفعا بالميراث من ماله وهو أليق بسياق الكلام ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية خطاب للرجال وأجمع العلماء على ما تضمنته هذه الآية من ميراث الزوج والزوجة وأن ميراث الزوجة تنفرد به إن كانت واحدة ويقسم بينهن إن كن أكثر من واحدة ولا ينقص عن ميراث الزوج والزوجة وسائر السهام إلا ما نقصه العول على مذهب جمهور العلماء خلافا لابن عباس فإنه لا يقول بالعول فإن قيل لما كرر قوله من بعد وصية مع ميراث الزوج وميراث الزوجة ولم يذكره قبل ذلك إلا مرة واحدة في ميراث الأولاد والأبوين فالجواب أن الموروث في ميراث الزوج هو الزوجة والموروث في ميراث الزوجة هو الزوج وكل واحدة قضية على انفرادها فلذلك ذكر ذلك مع كل واحدة بخلاف الأولى فإن الموروس فيها واحد ذكر حكم ما يرث منه أولاده وابواه وقيل قضية واحدة فلذلك قال فيها من بعد وصية مرة واحدة وإن كان رجل يورث كلالة الكلالة هي انقطاع عمود النسب وهو خلو الميت عن ولد ووالد ويحتمل أن تطلق هنا على الميت الموروث أو على الورثة أو على القرابة أو على المال بأن كانت على الميت فإعرابها خبر كان ويورث في موضع الصفة أو يورث خبر كان وكلالة حال من الضمير في يورث أو تكون كان تام ويورث في موضع الصفه وكلالة حال من الضمير وإن كانت للورثة فهي مصدر في موضع الحال وإن كانت للقرابة فهي مفعول من أجله وإن كانت للمال فهي مفعول ليورث وكل وجه من هذه الوجوه على أن تكون كان تام ويورث في موضع الصفة وأن تكون ناقصة ويورث خبرها وله أخ أو أخت المراد هنا الأخ للأم والأخت للأم بإجماع وقرأ سعد بن أبي وقاص. وله أخ أو أخت لأمه وذلك تفسير للمعنى فلكل واحد منهما السدس أي إن كان الأخ للأم واحد فله السدس وكذلك إذا كانت الأخت للأم واحدة فهم شركاء في الثلث إذا كان الإخوة للأم اثنين فصاعدا فلهما الثلث بالسواء بين الذكر والأنثى لأن قوله شركاء يقتضي التسوية بينهم ولا خلاف في ذلك غير مضار منصوب على الحال والعامل فيه يوصي ومضار اسم فاعل قال ابن عباس الضرار في الوصية من الكبائر ووجوه المضار كثيرة منها الوصية لوارث والوصية بأكثر من الثلث أو بالثلث فرارا من وارث محتاج فإن علم أنه قصد بوصيته الاضرار رد ما زاد على الثلث اتفاقا واختلفا هل يرد الثلث على قولين في المذهب والمشهور أنه ينفذ وصية من الله مصدر مؤكد لقوله يوصيكم ويجوز أن ينتصب بغير مصدر تلك حدود الله إشارة إلى ما تقدم من المواريث وغيرها ومن يعصي الله ورسوله الآية تعلق بها المعتزلة في قولهم إن العصاة من المؤمنين يخلدون في النار وتأولها الأشعرية على أنها في الكفار يأتينا الفاحشة هي هنا الزنا من نسائكم أو من المسلمات لأن المسلمة تحد حد الزنا وأما الكافر أو الكافرة فاخترف هل يحد أو يعاقب فاستشهدوا عليهن أربعة منكم قيل إنما جعل شهداء الزنا أربعة على المدعي وسترا على العباد وقيل ليكون شاهدان على كل واحد من الزانيين فأمسكوهن في البيوت كانت عقوبة الزنا الإمساك في البيوت ثم نسخ ذلك بالأذى المذكور بعد ذلك وهو السب والتوبيخ وقيل الإمساك للنساء والاذى للرجال فلا نفخ بينهما ورجحه ابن عطية بالقوله في الإمساك من نسائكم وفي الأذى منكم ثم نسخ الإمساك والأذى بالرجم للمحصن وبالجلد لغير المحصن واستقر الأمر على ذلك وأما الجلد فمذكورة في سورة النور وأما الرجم فقد كان في القرآن ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، وقد رجم صلى الله عليه وآله وسلم ماعذ الأسلمي وغيره فأعرض عنهما لما أمر بالأذى للزاني أمر بالإعراض عنه إذا تاب وهو ترك الأذى إنما التوبة على الله أي إنما يقبل الله توبة من كان على هذه الصفة وإذا, وإذا تاب العبد توبة صحيحة بشروطها فيقطع بقبول الله لتوبته عند جمهور العلماء وقال أبو المعالي يغلب ذلك على الظن ولا يقطع به يعملون السوء بجهالة أي بسفاهة وقلة تحصيل أداة إلى المعصية وليس المعنى أنه يجهل أن ذلك الفعل يكون معصية قال أبو العالية أجمع الصحابة على أن كل معصية فهي جهالة سواء كانت عمدا أو جهلا ثم يتوبون من قريب قيل قبل المرض والموت وقيل قبل السياق ومعاينته الملائكة وفي هذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر وليست التوبة الآية في الذين يصرون على الذنوب إلى حين لا تقبل التوبة وهو معاينة الموت فإن كانوا كفارا فهم مخلدون في النار بإجماع وإن كانوا مسلمين فهم في مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم فقوله اعتدنا لهم عذابا أليما ثابت في حق الكفار ومنسوخ في حق العصاة من المسلمين بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فعذابهم مقيد بالمشيئة لا يحل لكم أن ترثوا النساء قال ابن عباس كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامراته إن شاءوا تزوجها أحدهم وإن شاءوا زوجوها من غيرهم وإن شاءوا منعوها التزوج فنزلت الآية في ذلك فمعنى الآية على هذا لا يحل لكم أن تجعلوا النساء يورثن عن الرجال كما يورث المال وقيل الخطاب للأزواج الذين يمسكون المرأة في العصمة ليرثوا مالها من غير غبطة بها وقيل الخطاب للأولياء الذين يمنعون ولياتهم من التزوج ليرثوهن دون الزوج ولا تعضلوهن معطوف على أن ترثوا أو نهي والعضل المنع قال ابن عباس هي أيضا في أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من التزوج بعد موته إلا أن قوله ما آتيتموهن على هذا معناه ما آتاها الرجل الذي مات وقال ابن عباس هي في الأزواج الذين يمسكون المرأة ويسيئون عشرتها حتى تفتدي بصداقها وهو ظاهر اللفظ في قوله آتيتموهن ويقويه قوله وعاشروهن بالمعروف فإن الأظهر فيه أن يكون في الأزواج وقد يكون في غيرهم وقيل هي للأولياء إلا أن ياتينا بفاحشة مبينة قيل الفاحشة هنا الزنا وقيل نشوز المرأة وبغضها في زوجها فإذا نشزت جاز له أن يأخذ ما اتاها من صداق أو غير ذلك من مالها و... وهذا جائز على مذهب مالك في الخلع إذا كان الضرر من المرأة والزنا أصعب على الزوج من النشوز فيجوز له أخذ الفدية فان كرهتموهن الآية معناها إن النساء لوجه فاصبروا عليه فعسى ان يجعل الله الخير في وجه آخر وقيل الخير الكثير الولد والأحسن العموم وهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يترك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي آخر وإن أردت مستدال زوج الآية معناها المنع من أن يأخذ الرجل من المرأة فدية على الطلاق إن أراد أن يبدلها بأخرى وعلى هذا جرى مذهب مالك وغيره في المنع من الفدية إذا كان الضرر وأرادت الفراق من الزوج فقال قوم إن هذه الآية منسوخة بقوله في البقرة فلا جناح عليهما ما فيما افتدت به وقال قوم هي ناسخة والصحيح أنها غير ناسخة ولا منسوخة فإن جواز الفدية وجه ومنعها على وجه فلا تعارض ولا نسخ قنطارا مثال على جهة المبالغة في الكثرة وقد استدلت به المرأة على جواز المغالاه في المهور حين نهى عمر بن الخطاب عن ذلك فقال عمر رضي الله عنه امرأة اصابت ورجل اخطا كل الناس افقه منك يا عمر افضى بعضكم الى بعض كناية عن الجماع ميثاقا غليظا قيل عقدة النكاح وقيل قوله فإنساكم بمعروف أو تسريح بإحسان وقيل الأمر بحسن عشرة ولا تنجحوا ما نكح آباؤكم من النساء كان بعض العرب يتزوج امرأة أبيه بعده فنزلت الآية تحريما لذلك فكل امرأة تزوجها رجل حرمت على أولاده ما سفلوا سواء دخل بها أو لم يدخل فالنكاح في الآية بمعنى العقد وما نكح يعني النساء وإنما أطلق عليهن ما وإن كن ممن يعقل، لأن المراد الجنس فإن زنى رجل بامرأة فاختلف هل يحرم تزوجها على أولاده أم لا فحرمه أبو حنيفة وأجازه الشافعي وفي المذهب قولان واحتج من حرمه بهذه الآية وحمل النكاح فيها على الوطء. وقال من أجازه إن الآية لا تتناوله إذ النكاح فيها بمعنى العقد إلا ما قد سلف أي إلا ما فعلتم في الجاهلية من ذلك وانقطع بالإسلام فقد عفي عنه فلا تأخذون به ويدل على هذا قوله إن الله كان غفورا رحيما بعد قوله إلا ما قد سلف في المرأة الأخرى في الجمع بين الأختين قال ابن عباس كانت العرب تحرم كل ما حرمته الشريعة إلا امراه الأب والجمع بين الأختين وقيل المعنى إلا ما قد السلف فانفحوه إن أمكنكم وذلك غير ممكن فالمعنى المبالغة في التحريم إن إنه كان فاحشة ومقتى كان في هذه الآية تقتضي الدوام كقوله إن الله كان غفورا رحيما وشبه ذلك وقال المبرد هي زائدة وذلك خطأ لوجود خبرها منصوبا وزاد هذا المقط على ما وصف من الزنا في قوله تعالى إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا دلالة على أن هذا أقبح من الزنا حرمت عليكم الآية معناها تحريم ما ذكر من النساء المحرمات على التأبيد ثلاثة أصناف بالنسب وبالرضاع وبالمصاهرة فأما النسب فيحرم به سبعة أصناف وهي المذكورة في هذه الآية وضابطها أنه يحرم على الرجل فصوله ما سفلت وأصوله ما علت وفصول أبويه ما سفلت وأول فصل من كل أصل متقدم على أبويه أمهاتكم يدخل فيه الوالدة والجدة من قبل الام ما علون، وبناتكم يدخل فيه البنت وبنت البني وبنت البنت ما سفل وأخواتكم يدخل فيه الأخت الشقيقة أو لأبن أو لأم، وعماتكم يدخل فيه أخت الوالد وأخت الجد ما على سواء كانت شقيقة أو لأبن أو لأم، وخالاتكم يدخل فيه أخت الأم وأخت الجد ما علت. سواء كانت شقيقة أو لابن أو لأم وبنات الأخ يدخل فيه كل من تناسل من الأخ الشقيق أو لابن أو لأم وبنات الأخت يدخل فيه كل ما تناسل من الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم وأمها تكم في أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ذكر تعالى صنفين من الرضاعة وهم الأم والأخت وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فاقتضى ذلك تحريم الأصناف السبعة التي تحرم من النسب وهي الأم والبنت والأخت والعمة والقالة وبنت الأخ وبنت الأخت وتفصيل ذلك يطول وفي الرضاع مسائل لم نذكرها لأنها ليست لها تعلق بألفاظ الآية وأمهات نسائكم المحرمات بالمصاهرة أربع وهن زوجة الأبي والابن وأم الزوجة وبنت الزوجة فأما الثلاث الأول فتحرم بالعقد دخل بها أم لم يدخل بها وأما بنت الزوجة فلا تحرم إلا بعد الدخول بأمها فإن وطئها حرمت عليه بنتها بالإجماع وإن تلذذ بها بما دون الوطئ فحرمها مالك والجمهور وإن عقد عليها ولم يدخل بها لم تحرم بنتها اجماعا وتحرم هذه الأربع بإرضاع كما تحرم بالنسب وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم الربيبة هي بنت مرأة الرجل من غيره ثم سميت بذلك لأنه يربيها فلفظها فعيلة بمعنى مفعولة وقوله التي في حجوركم على غالب الأمر إذ الأكثر أن تكون الربيبة في حجر زوج أمها وهي محرمة سواء كانت في حجره أم لا هذا عند الجمهور من العلماء إلا ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أجاز نكاحها إن لم تكن في حجره التي دخلتم بهن اشترط الدخول في تحريم بنت الزوجة ولم يشترف في غيرها وعلى ذلك جمهور العلماء إلا ما روي عن علي بن أبي طالب أنه اشترف الدخول في تحريم الجميع وقد انعقد الإجماع بعد ذلك وحلائل أبنائكم الحلائل جمع حليلة وهي الزوجة الذين من أصلابكم تخصيص ليخرج عنه زوجة الابن يتبناه الرجل وهو أجنبي عنه كتزوج رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم زينب بنت جحش امرأة زيد بن حارثة الكلبي الذي كان يقال له زيد بن محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأن تجمع بين الأختين يقتضي تحريم الجمع بين الأختين سواء كانتا شقيقتين أو لأب أو لأم وذلك في الزوجين وأما الجمع بين الأختين المملوكتين في الوقع فمنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم ورأوا أنه داخل في عموم لفظ الأختين وأجازه الظاهرية لأنهم قصروا الآية على الجمع بالنكاح وأما الجمع بين الأختين في الملك دون وطء فجائز باتفاق إلا ما قد سلف المعنى إلا ما فعلتم من ذلك في الجاهلية وانقطع بالإسلام فقد عفي عنكم فلا تآخذون به وهذا أرجح الأقوال حسب ما تقدم في الوضع الأول والمحصنات من النساء المراد هنا ذوات الأزواج وهو معطوف على المحرمات المذكورة قبله والمعنى أنه لا يحل نكاح المرأة إذا كانت في عصمة الرجل إلا ما ملكت أيمانكم يريد السبايا في أشهر الأقوال والاستثناء متصل والمعنى أن المرأة الكافرة إذا كان لها زوج ثم سبيت جاز لمن ملكها من المسلمين أي يطأها وسبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث جيشا إلى أوطاس فاصابوا سبايا من العدو لهن أزواج من المشركين فتاثم المسلمون من غشيانهن فنزلت الآية مبيحة لذلك ومذهب مالك أن السبي يهدم النكاح سواء سبي الزوجان الكافران معا أو سبي أحدهما قبل الآخر وقال ابن المواز لا يهدم السبي النكاح كتاب الله عليكم منصوب على المفطرية أي كتب الله عليكم كتابة وهو تحريم ما حرم وهو عند الكوفيين منصوب على الإغراء وأحل لكم ما وراء ذلكم معناه أحل لكم تزويج من سوى ما حرم من النساء وعطف أحل على الفعل المضمر الذي نصب كتاب الله والفاعل هو الله أي كتب الله عليكم تحريم من ذكر وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا مفعول من أجله أو بدل من ما وراء ذلكم وحذف مفعوله وهو النساء محصنين هنا العفة ونصبه على الحال من الفاعل في تبتغوا غير مسافحين أي غير زنا والسفاح هو الزنا فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة قال ابن عباس وغيره معناه إذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء فقد وجب إعطاء الأجر وهو الصداق كاملا وقيل إنها في نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل من غير ميراث وكان جائزا في أول الإسلام فنزلت هذه الآية في وجوب الصداق فيه ثم حرم عند جمهور العلماء فالآية على هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة وقيل نسختها آية الفرائض لأن نكاح المتعة لا ميرات فيه وقيل نسختها والذين هم لفروجهم حافظون وروي, وروي عن ابن عباس جواز نكاح المتعة وروي أنه رجع عنه ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من قال إن الآية في نكاح المتعة فمعنى هذا جواز ما يتراضون به من زيادة في مدة المتعة وزيادة في الأجر ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات معناها إباحة تزويج الفتيات وهن الإماء للرجل إذا لم يجب طولا للمحصنات والقول هنا السعة في المال والمحصنات هنا يراد بهن الحرائر غير المملوكات ومذهب مالك واكثر اصحابه أنه لا يجوز للحر نكاح أمة إلا بشرطين أحدهما عدم الطول وهو ألا يجد ما يتزوج به حرة والآخر خوف العنة وهو الزنا لقوله بعد هذا ذلك لمن خشي العنة منكم وأجاز ابن القاسم نكاحهن دون الشرطين على القول بأن دليل الخطاب لا يعتبر واتفقوا على اشتراط الإسلام في الأمة التي تتزوج لقوله تعالى من فتياتكم المؤمنات إلا أهل العراق فلم يشترطوه واعراب طولا مفعولا بالاستطاعة وأن ينكح بدل منه وهو في موضع نصب, نصب بتقدير لأن ينكح ويحتمل أن يكون طولا منصوبا على المصدر والعامل فيه الاستطاعة لأنها بمعنى يتقارب وأن ينكح على هذا مفعول بالاستفاعة أو بالمصطر والله أعلم بإيمانكم معناه أنه يعلم بواطن الأمور ولكم ظواهرها. فإذا كانت الأمة ظاهرة الإيمان فنكاحها صحيح وعلم باطنها إلى الله بعضكم من بعض أي إيماءكم منكم وهذا تأنيس بنكاح الإيماء لأن بعض العرب كان يأنف من ذلك فانكحوهن بإذن أهلهن أي بإذن ساداتهن المالكين لهن وآتوهن أجورهن أي صدقاتهن وهذا يقتضي أنهن أحق بصدقاتهن من سادتهن وهو مذهب مالك بالمعروف أي بالشرع على ما تقتضيه السنة محصنات غير مسافحات أي عفيفات غير زانيات وهو منصوب على الحال والعامل فيه فانشحهن ولا متخذات أخدان جمع خد وهو الخليل وكان من نساء الجاهلية من تتخذ خدنا تزني معه خاصة ومنهن من كانت لا ترد لامس فإذا أحصننا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب معنى ذلك أن الأمة إذا زنت بعد أن أحصنت فعليها نصف حد الحرة فإن الحرة تجلد في الزنا مئة جلدة والأمة تجلد خمسين فإذا أحصنا يريد به تزوجنا والفاحشة هنا الزنا والمحصنات هنا الحرائر والعذاب هنا الحد فاقتضت الآية حد الأمة إذا زنت بعد أن تزوجت ويأخذ حد غير المتزوجة من السنة وهو مثل حد المتزوجة وهذا على قراءة أحصن بضم الهمزة وكسر الصاد وقرئ بفتحهما ومعناه أسلمنا وقيل تزوجنا ذلك لمن خشي العنة منكم الإشارة إلى تزوج الأمة أي إنما يجوز لمن خشي على نفسه الزنا لا لمن يملك نفسه وأن تصبروا خير لكم المراد الصبر عن نكاح الإماء وهذا يندب إلى تركه وعلته ما يؤدي إليه من استرقاق الولد يريد الله ليبين لكم قال الزمخشري أصطوه يريد الله أن يبين لكم فزيدت اللام مؤكدة لإرادة التبيين كما زيدت في لا أبى لك لتأكيد إضافة الأب. وقال الكوفيون الكفيون لا مصرية مثل أن ويهديكم سنن الذين من قبلكم اي يهديكم مناهج من كان قبلكم من الأنبياء والصالحين لتقتدوا بهم والله يريد أن يتوب عليكم كرر توطئة لفساد إرادة الذين يتبعون الشهوات وهم هنا الزونات عند مجاهد وقيل المجوس لنكاحهم ذوات المحارم وقيل عام في كل متبع شهوه وهو أرجح يريد الله أن يخفف عنكم يقتضي سياق الكلام التخفيف الذي وقع في إباحة نكاح الإماء وهو مع ذلك عام في كل ما خطف الله عن عباده وجعل دينه يسرى وخلق الإنسان ضعيفا في معناه لا يصبر عن النساء وذلك مقتضى سياق الكلام واللفظ أعم من ذلك لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يدخل فيه القمار والغصب والسرقة وغير ذلك إلا أن تكون تجارة استثناء منقطع والمعنى لكن إن كانت تجارة فكلوها وفي اباحه التجارة دليل على أنه يجوز للإنسان أن يشتري بدرهم سلعة تساوي مئة والمشهور إمضاء البيع وحكي عن ابن وهب أنه يرد, يرد إذا كان الغبن أكثر من الثلث وموضع النصب وتجارة بالرفع فاعل تكون وهي تامه وقرا بالنصب خبر تكون وهي ناقصة عن تراض منكم أي اتفاق وبهذا استدل المالكية على تمام البيع بالعقد دون التفرق وقال الشافعي إنما يتم بالتفرق بالأبدان لقوله صلى الله عليه وآله وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ولا تقتلوا أنفسكم قال ابن عطية أجمع المفسرون أن المعنى لا يقتل بعضكم بعضا قلت ولفظها يتناول قتل الإنسان لنفسه وقد حملها عمرو بن العاص على ذلك ولم ينكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ سمع ومن يفعل ذلك إشارة إلى القتل لأنه أقرب مذكور وقيل إليه وإلى أكل المال بالباطل وقيل إلى كل ما تقدم من المنهيات من أول السورة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه اختلف الناس في الكبائر ماهي فقال ابن عباس الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب وقال ابن مسعود الكبائر هي الذنوب المذكورة من أول هذه السورة إلى أول هذه الآية وقال بعض العلماء كل ما عصي الله به فهو كبير وعد بعضهم سبع عشر وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا السبع الموبقات الإشراك بالله والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات فلا شك أن هذه الكبائر للنص عليها في الحديث وزاد بعضهم عليها أشياء وورد في الأحاديث النص على أنها كبائر وورد في القرآن أو في الحديث وعيد عليها فمنها عقوق الوالدين وشهادة الزور واليمين الغموس والزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبه والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله ومنع بن السبيل الماء والإلحاد في البيت الحرام والنميمة وترك التحرز من البول والغلول واستطالة المرء في عرض أخيه والجور في الحكم نكفر عنكم سيئاتكم وعد بغفران الذنوب الصغائر إذا جتنبت الكبائر مدخلا كريما اسم مكان وهو هنا الجنة ولا تتمنوا الآية سببها أن النساء قلن ليتنستوينا مع الرجال في الميراث وشاركناهم في الغزو فنزلت نهيا عن ذلك لأن في تمنيهم ردا على حكم الشريعة فيدخل في النهي تمني مخالفة الأحكام الشرعية كلها للرجال نصيب مما اكتسبوا الآية أي من الأجر والحسنات وقيل من الميراث ويرده لفظ الاكتساب ولكل جعلنا موالية الآية في معناه وجهان أحدهما لكل شيء من الأموال جعلنا موالي يرثونه فمما ترك على هذا بيان لكل والآخر لكل أحد جعلنا موالي يرثون مما ترك الوالدان والأقربون فمما ترك على هذا يتعلق بفعل مضمر والموالي هنا الورثة والعصمة. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم اختلف هل هي منسوخة أو محكمة فالذين قالوا إنها منسوخة قالوا معناها الميراث بالحلف الذي كان في الجاهلية وقيل بالمؤاخات التي آخى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بين أصحاب ثم نسخها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فصار الميراث للأقارب والذين قالوا إنها محكمة اختلفوا فقال ابن عباس هي في المؤازرة والنصر بالحلف للمراس به وقال أبو حنيفة هي في الميراث وأن الرجلين إذا والى أحدهم الآخر على أن يتوارثا صح ذلك وإن لم تكن بينهما قرارة الرجال قوامون على النساء قوام بناء مبالغة من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه قال ابن عباس الرجال أمراء على النساء بما فضل الله الباء للتعليل وما مصطرية والتفضيل بالإمامة والجهاد وملك الطلاق وكمال العقل وغير ذلك وبما أنفقه هو الصداق والنفقة المستمرة فالصالحات قانتات أي النساء الصالحات في دينهن مطيعات لأزواجهن او مطيعة لله في حق ازواجهن حافظات للغيب، اي تحفظ كل ما غاب عن علم زوجها فيدخل في ذلك صيانة نفسها وحفظ ماله وبيته وحفظ اسراره بما حفظ الله اي بحفظ الله ورعايته او بامره للنساء اي يطعن الزوج ويحفظنه فما مصطرية او بمعنى الذي والتي تخافون نشوزهن قيل الخوف هنا اليقين فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن هذه أنواع من تأديب المرأة إذا نشزت على زوجها وهي على مراتل بالوعظ في النشوز الخفيف والهجران فيما هو أشد منه والضرب فيما هو أشد وما تنتهك عن النشوز بوجه من التأديب لم يتعد إلى ما بعده والهجران هنا ترك مضاجعتها وقيل ترك الجماع إذا ضاجعها والضرب غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا أي إذا أطاعت المرأة زوجها فليس له أن يؤذيها بهجران ولا ضرب وإن خفتم شقاق بينهما الشقاق الشر والعداوة وكان الأصل إن خفتم شقاقا بينهما ثم أضيف الظرف إلى الشقاق على طريق الاتساع لقوله تعالى بل مكر الليل والنهار وأصله مكر بالليل والنهار فبعثوا حكما الآية ذكر تعالى الحكم في نشوز المرأة والحكم في طاعتها ثم ذكر هنا حالة أخرى وهي ما إذا ساء ما بين الزوجين ولم يقدر على الإصلاح بينهما ولا علم من الظالم منهما فيبعث حكمان مسلمان لينظرا في أمرهما وينفذا ما ظهر لهما من تطليق وخلع من غير إذن الزوج وقال أبو حنيفة ليس لهم الفراق إلا إن جعل لهما وإن اختلفا لم يلزم شيء إلا باتفاقهما ومشهور مذهب مالك أن الحاكم هو الذي يبعث الحكمين وقيل يبعثوهما الزوجان وجرت عادة القضاة أن يبعثوا امرأة أمينة ولا يبعثوا حكمين قال بعض العلماء هذا تغيير لحكم القرآن والسنه الجارية من أهله وحكما من أهلها يجوز في المذهب أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين والأكمل أن يكون من أهلهما كما ذكر الله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما الضمير في يريد للحكمين وفي بينهما للزوجين على الأظهر وقيل الضمير للزوجين وقيل للحكمين والجاري القرب والجاري للجنوب قال ابن عباس الجار ذو القربة هو القريب النسب والجار الجنب هو الأجنبي وقيل ذو القربى القريب المسكن منك والجنب البعيد المسكن عنك وحد الجوار عند بعضهم أربعون ذراعا من كل ناحية الصاحب بالجنب قال ابن عباس الرفيق في السعي وقال علي بن أبي طالب الزوجة مختالا اسم فاعل وزنه مفتعل من الخيلاء وهو الكبر وإعجاب المرء بنفسه فخورا شديد الفخر الذين يبخلون بدل من قوله مختالا أو نصب على الذن أو رفع بخبر بكداء مضمر أو مبتدا وخبره محذوف تقديره يعذبون والآية في اليهود نزلت في قوم منهم كحيي بن أخطب ورفاعة ابن زيد بن التابوت كانوا يقولون للأنصار لا تنفقوا أموالكم في الجهاد والصدقات وهي مع ذلك عامة في من فعل هذه الأفعال من المسلمين والذين ينفقون عطف على الذين يبخلون وقيل على الكافرين والآية في المنافقين الذين كانوا ينفقون في الزكاة والجهاد رياء ومصانعة وقيل في اليهود وقيل في مشرك مكة الذين أنفقوا أموالهم في حرب المسلمين قرينا أي ملازما له يغوي وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر الآية استدعاء لهم كملاطفة أو توبيخ على ترك الإيمان والإنفاق كأنه يقول أي مضرة عليهم في ذلك؟ مثقال ذره أي وزنها وهي النملة الصغيرة وذلك تمثيل بالقليل تنبيها على الكثير وإن تك حسنة بالرفع فاعل وتك تامه وبالنصب خبر على أنها ناقصة واسمها مضمر فيها يضاعفها أي يكثرها واحد البر بعشر إلى سبعمائة أو أكثر ويؤت من لدنه أي من عنده تفضلا وزيادة على ثواب العمل فكيف إذا جئنا تقديره كيف يكون الحال إذا جئنا بشهيد هو نبيهم يشهد عليهم بأعمالهم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أي تشهد على قومك ولما قرأ ابن مسعود هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذرفت عيناه لو تسوى بهم الأرض أي يتمنون أن يدفنوا فيها ثم تسوى بهم كما تسوى بالموتى وقيل يتمنون أن يكونوا سواء مع الأرض كقوله ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وذلك لما يرون من أهوال يوم القيامة ولا يقتمون الله حديثا استئناف إخبار أنهم لا يقتمون يوم القيامة عن الله شيئا فإن قيل كيف هذا مع قولهم والله ربنا ما كنا مشركين فالجواب من وجهين أحدهما أن الكتم لا ينفعهم لأنهم إذا كتموا تنطق جوارحهم فكأنهم لم يكتموا والآخر أنهم طوائف مختلفة ولهم أوقات مختلفة وقيل إن قوله ولا يكتمون عطف على تسوى أي يتمنون ألا يكتموا لأنهم إذا كتموا افتضحوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى سببها أن جماعة من الصحابة شربوا الخمر قبل تحريمها ثم قاموا إلى الصلاة وأمهم أحدهم فخلط في القراءة فمعناها النهي عن الصلاة في حال السكر قال بعض الناس هي منسوخة بتحريم الخمر وذلك لا يلزم لأنها ليس فيها ما يقتضي إباحة الخمر وإنما هي نهي عن الصلاة في حال السكر وذلك الحكم الثابت في حين إباحة الخمر وفي حين تحريمها وقال بعضهم معناها لا يكن منكم سكر يمنع قرب الصلاة اذ المرء مأمور بالصلاة فكأنها تقتضي النهي عن السكر وعن سببه وهو الشرب وهذا بعيد عن مقتضى اللفظ حتى تعلموا ما تقولون حتى تعود إليكم عقولكم فتعلموا ما تقرؤون ويظهر من هذا أن السكران لا يعلم ما يقول فأخذ بعض الناس من ذلك أن السكران لا يلزم طلاقه ولا إقراه ولا جنوبا إلا عابري سبيل عطف ولا جنوبا على موضع وأنتم سكارة إذ هو في موضع الحال والجنوب هنا غير الطاهر بإنزال أو علاج وهو واقع على جماعة بدليل استثناء الجمع منه واختلف في عابري سبيل فقيل إنه المسافر ومعنى الآية على هذا نهي أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا في السفر فيصلي بالتيمم دون اغتسال فمقتضى الآية إباحة التيمم للجنب في السفر ويؤخذ إباحة التيمم للجنب في الحضر من الحديث وقيل عابر السبيل الماغ في المسجد والصلاة هنا يراد بها المسجد لأنه موضع الصلاة معنى الآية على هذا النهي أن يقرب المسجد الجنوب إلا خاطرا عليه وعلى هذا أخذ الشافعي بأنه يجوز للجنوب أي يمر في المسجد ولا يجوز أن يقعد فيه ومنع مالك المرور والقعود وأجازهما داود وإن كنتم مرضى أو على سفر الآية سببها عدم الصحابة الماء في غزوة المريسيع فابيح لهم التيمم لعدم الماء ثم إن عدم الماء على ثلاثة أوجه أحدها عدمه في السفر والثاني عدمه في المرض فيجوز التيمم في هذين الوجهين بإجماع لأن الآية نص في المرض والسفر إذا عدم الماء فيهما لقوله وإن كنتم مرضى أو على سفر ثم قال فلم تجدوا ماء الوجه الثالث عدم الماء في الحضر دون مرض فاختلف الفقهاء فيه فمذهب أبي حنيفة أنه يجوز فيه التيمم لأن ظاهر الآية أن عدم الماء إنما يعتبر مع المرض أو السفر ومذهب مالك والشافعي أنه يجوز فيه التيمم فإن قلنا إن الآية لا تقتضي فيأخذ جوازه من السنة وإن قلنا إن الآية تقتضي فيأخذ جوازه منها وهذا هو الأرجح إن شاء الله وذلك أنه ذكر في أول آية المرض والسفر ثم ذكر الأحداث دون مرض ولا سفر ثم قال بعد ذلك كله فلم تجد ماء فيرجع قوله فلم تجد ماء إلى المرض وإلى السفر وإلى من أحدث في غير مرض ولا سفر فيجوز التيمم على هذا لمن عدم الماء في غير مرض ولا سفر فيقول في الآية حجة لمالك والشافعين ويجوز التيمم أيضا في مذهب مالك للمريض إذا وجد الماء ولم يقدر على استعماله لضرر بدني فإن قلنا إن الآية لا تقطضيه فيأخذ جوازه من السنة وإن قلنا إن الآية تقطضيه فيأخذ جوازه منها على أن يتناول قوله إن كنتم مرضى أن معناه مرض تقدرون على مس الماء وحد المرض الذي يجوز فيه التيمم عند مالك هو أن يخاف الموت أو زيادة المرض أو تأخر البرء وعند الشافعي خوف الموت لا غير وحد السفر الغيبة عن الحضر سواء كان مما تقصر فيه الصلاة أم لا أو جاء أحد منكم في أو هنا تأويلان أحدهما أن تكون للتفصيل والتنويع على بابها والآخر أنها بمعنى الواو فعلى القول بأنها على بابها يكون قوله فلم تجدوا ماء راجعا إلى المريض والمسافر وإلى من جاء من الغائط وإلى من لامس سواء كان مريضين أو مسافرين أم حسب ما ذكرنا قبل هذا فيقتضي ذلك جواز التيمم للحاضر الصحيح إذا عدم الماء وهو مذهب مالك والشافعي فيكون في الآية حجة لهما وعلى القول بأنها بمعنى الواو يكون قوله فلم تجد ماء راجعا إلى المريض والمسافر فيقتضي ذلك أنه لا يجوز التيمم إلا في المرض والسفر مع عدم الماء وأنه لا يجوز للحاضر الصحيح إذا عدم الماء ولكن يؤخذ جواز التيمم له من موضع آخر والراجح أن تكون أو على بابها لوجهين أحدهما أن نجعلها بمعنى الواو إخراج لها عن أصلها وذلك ضعيف والآخر وإن كانت على بابها كان فيها فائدة إباحة التيمم للحاضر الصحيح إذا عدم الماء على ما ظهر لنا فيها وإذا كانت بمعنى الواو لم تعطي هذه الفائدة وحجة من جعلها بمعنى الواو أنه لو جعلها على بابها لقتضى المعنى أن المرض والسفر حدث يوجب الوضوء كالغائط لعطفه عليها وهذا لا يلزم لأن العطف بأو هنا للتنويع والتفصيل ومعنى الآية كأنه قال يجوز لكم التيمم إذا لم تجدوا ماء إن كنتم مرضى أو على سفر وأحدثتم في غير مرض ولا سفر الغائط أصفه المكان المنخفض وهو هنا كناية عن الحدث الخارج من المخرجين وهو العذرة والريح والبول لأن من ذهب إلى الغائط يكون منه هذه الأحداث الثلاث وقيل إنما هو كناية عن العذره وأما البول والريح فيأخذ وجوب الوضوء لهما من السنة وكذلك الودي والمذي أو لامستم النساء اختلف في المراد بالملامسة هنا على ثلاثة أقوال أحدها أنها الجماع وما دونه من التقدير واللمس باليد وغيرها وهو قول مالك فعلى هذا ينتقض الوضوء باللمس الذي هو دون الجماع على تفصيل في المذهب ويجوز معه التيمم إذا عدم الماء ويكون الجنب من أهل التيمم والقول الثاني أنها ما دون الجماع فعلى هذا ينتقض الوضوء باللمس ولا يجوز التيمم للجنب وقد قال بذلك عمر بن الخطاب ويأخذ جوازه من الحديث والثالث أنها الجماع فعلى هذا يجوز التيمم للجنوب ولا يكون ما دون الجماع ناقضا للوضوء وهو مذهب أبي حنيفة فلم تجد ماء هذا يفيد وجوب طلب الماء وهو مذهب مالك خلافا لأبي حنيفة فإن وجده بثمن فاختلف هل يجوز له التيمم أم لا وإن وهب له فاختلف هل يلزم قبوله أم لا فتيمموا التيمم في اللغة القصد وفي الفقه الطهارة بالتراب وهو منقول من المعنى اللغوي صعيدا طيبا الصعيد عند مالك هو وجه الأرض كان ترابا أو رملا أو حجارة فأجاز التيمم بذلك كله وهو عند الشافعي التراب لا غير والطيب هنا الطاهر واختلف في التيمم بالمعادن كالذهب وبالملح وبالتراب المنقول كالمجعول في طبق وبالآجر وبالجس المطبوخ وبالجدار وبالنبات الذي على وجه الأرض وذلك كله على الاختلاف في معنى الصعيد فامسحوا بوجوهكم وأيديكم لا يكون التيمم إلا في هذين العضوين ويقدم الوجه على اليدين لظاهر الآية وذلك على الندب عند مالك ويستوعب الوجه بالمس وأما اليدان فاخترف هل يمسحوهما إلى الكوعين أو إلى المرفقين ولفظ الآية محتمل لأنه لم يحد وقد احتج من قال إلى المرفقين بأن هذا مطلق فيحمل على المقيد وهو تحديدها في الوضوء بالمرفقين الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود هنا وفي الموضع الثاني قال السهيلي فالموضع الأول نزل في رفاعة بن زيد بن التابوت وفي الثاني نزل في كعب بن الأشرف يشترون الضلالة عبارة عن ايثارهم الكفر على الإيمان فالشراء مجاز كقوله اشتروا الضلالة بالهدى وفي تكرار قوله كفى بالله مبالغة من الذين هادوا من راجعة إلى الذين أوتوا نصيبا أو إلى أعدائكم فهي بيان وقال الفارسي هي ابتداء كلام تقديره من الذين هادوا قوم وقيل هي متعلقة بنصير على قول الفارسي يحرفون الكلمة يحتمل تحريف اللفظ أو المعنى وقيل الكلم هنا التوراه وقيل كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير مسمع معناه لا سمعت راعنا ذكر في البقرة سمعنا وأطعنا عوض من قولهم سمعنا وعصينا واسمع عوض من قولهم اسمع غير مسمع وانظرنا عوض من قولهم راعنا وهو النظر أو الانتظار فهذه الأشياء الثلاثة في مقابلة الأشياء الثلاثة التي ذمهم على قولها لما فيها من سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنهم لو قالوا هذه الثلاثة الاخر عوضا عن تلك لكان خيرا لهم فإن هذه ليس فيها سوء أدب مصدقا ذكر في البقرة النظم سوجوها قال ابن عباس طمسها أن تزال العيون منها وترد في القفة فيكون ذلك ردا على الدبر وقيل طمسها محو تخطيط صورها من أنس أو عين أو حاجب حتى تصير كالأدبار في خلوها عن الحواس أو نلعنهم أي نمسخهم كما مسخ أصحاب السبت وقد ذكرت البقره أو يكون من اللعن المعروف والضمير يعود على الوجوه والمراد اصحابها أو على الذين أوتوا الكتاب على الالتفاف إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه الآية هي الحاكمه في مسألة الوعيد وهي المبينة لما تعارض فيها من الآيات وهي الحجة لأهل السنة والقاطعة بالخوارج والمعتزلة والمرجئة وذلك أن مذهب السنة أن العصاة من المؤمنين في مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم وحجتهم هذه الآية فإنها